فبِمَا نقضوا ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيما وقولهم إن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 بَرَّّفَعَهُ اللَّهُ إلَْ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزًا حَكمَا وَإِن مِنْ أَهلِ الْكِتابابِ إِللاا لا يُؤمنِنَ النَّ بِهِ قَبلَ مَوْوتِهِ وَيَوْمَ الْ القامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهيدَا فَيَظُلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ